بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ارتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتمدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصطوا في الأما فأكحو ما طاب لكم من النساء فأكحو ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعذلو فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنا ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكنوه ونيئا مريئا ولا تؤت السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها فَصُومُوا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, فادفعوا إليهم أموالهم وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا